وقد بلغ به القول الى السؤال عن دليل اشتراط الاخلاص من الكتاب والسنه فسال عنه بقوله ما دليل اشتراط الاخلاص من الكتاب والسنه واجاب عنه بايراد ايات وهذا الشرط متعلق ب لا اله الا الله كما تقدم تقدم في عد تلك الشروط ومن جملتها اشتراط الاخلاص وقد بينا ان الاخلاص هو ايش تصفيه القلب من قصد غير الله اراده غير الله فرق بينها ليش طيب ايهم الصواب؟ احسنت الموافق في خطاب الشرعي ذكر الاراده فنقول الاخلاص هو تصفيه القلب من اراده غير الله وذكرنا بيتا في نظمه اخلاصنا تصفيه للقلب من اراده غير الله لا مهم فافهم فاحفظوا لفاحذر دويتين ايهم ارجح ليش الأرجح فحذر، لأن فحذر تتعلق بالعمل، فاحفظ تتعلق بالعلم. يعني مقصود فحذر يعني احذر مما يواد الإخلاص. إخلاصنا تصفيه للقلب من إرادة إرادة غير الله فاحذر يا فطن. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات وأحاديث تدل على استعراض الإخلاصي. في لا اله الا الله وهي ظاهره فالايه الاولى قال تعالى الا لله الدين الخالص وفيها التصريح بذلك والثانيه فاعبد الله مخلصا له الدين وهي صريحه كذلك والحديث الثالث ظاهر اللفظ في اقتران الاخلاص بشهاده التوحيد اذ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه والحديث الثاني إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله والابتغاء هو الإخلاص نعم السلام عليكم سؤال ما دليل صدق من الكتاب والسنة جواب قال الله تعالى ألف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 إلا حرمه الله على النار وقال للأعراضين الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بأدلة لا إله إلا الله وهو ما دليل الصدق من الكتاب والسنة بين الصدق من شروط لا إله إلا الله وقد سأل المصنف هنا عن دليله وأجاب عنه بايراد آية وحديثين اثنين فأما الآية فيها التصريح بذلك بقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فإن الإيمان هو قول لا إله إلا الله ثم ذكر موجبه بالفتنه فقال فلا يعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الكاذبين فالفالح في هذا الابتلاء المتمسك بما أمر الله هو المؤمن الصادق أي القائل لا إله إلا الله صدقا وأما الحديث الأول ففيه التصريح بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه مع قوله في اوله ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذكر الصدق قيدا لكونها محرمه للعبد على النار واما الحديث الثالث ففيه التصريح ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم في اخره افلح ان صدق يعني افلح ان كان صادقا فيما التزمه من هذه الشرائع التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ومنها شهاده ان لا اله الا الله وسبق ان ذكرت لكم ان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في المدارج وكبير الشواهد فرقا دقيقا بين الاخلاص والصدق وهو ان الاخلاص يتعلق بتوحيد المراد وان الصدق يتعلق بتوحيد الاراده فالمخلص لا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى والصادق من المخلصين لا يكون في قلبه حال توجهه إلى الله سبحانه وتعالى إلا هو فلا يوجد في إرادته ما ينازع توجهه إلى الله عز وجل فالفرق بينهما حاصل بهذا وهو أن الإخلاص توحيد المراد أي إفراده وهو الله وأن الصدق توحيد الإرادة أي المقصود فيما يبتغيه العبد من عمل فلا يشارك إقبال قلبه وتوجهه غير ذلك العمل الذي أراد به وجه الله سبحانه وتعالى مخلصا نعم السلام عليكم سؤال ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة جواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن ماذا يستغطى من حبه؟ من كتاب السنة اللي قبل وش هو شيء اللي قبله؟ السؤال اللي قبله ما هو؟ ما دين السنة من كتاب السنة قرانه كذا أنتم نسخكم؟ أنت نسختك كيش فيها أي. أي نسخة اللي معك هو مع المدخل أيضا أنت الطبعة الاولى الأولى هذا الصواب بما قرأ الأخ النسخة ومنها نسخة مقلوبة قدمت فيها صفحة على صفحة ثم أخذ الترتيب طريقه الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون بعدها والأسئلة كما هي والأجوبة فنحن عندنا بعد ما دليل الصدق ما دليل شهادة أن محمد رسول الله وهذا غلط الصواب ما في النسخه التي قرأها الأخ ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة هذا هو الكلام الذي يلي كلام السابع فالنشخة القديمة من طبعة المدخلي غلط وإن كان الترقيم فيها متتابع نعم وهذا الآن تقييم والاختلاف هذا واقع في عدة كتب وهذا لذلك الان القراءة على الشيوخ من بوائدها بيان هذا هناك كتاب حقك كرساله علميه وعندي النسخه الخطيه له وفي النسخه الخطيه احدى الصفحات تاخرت على موضعها فطبعها الذي حققها على هذا التاخر ولم ينتبه لهذا مع ان الكلام لا يتسق لمن دقق فيه ولو انه نزع هذه الورقه وجعلها في ذلك الموضع لسار الكلام متسقا فالذين يقرؤون من الكتب يحصل لهم آفات منها هذه الآفة نعم هذا يذكرني في بقصه طريفة اذكرها لكم العراقي رحمه الله من آفات الكتب العراقي رحمه الله تعالى يقول أني حضرت خطيبا ذكر أحاديث فلما فرغ من خطبته قلت هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هذا الحديث مذكور في كتاب من كتب أهل العلم قال فطلبت منه إحضار قال فأحضر لي كتاب الموضوعات من جوز الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب المرأة لا يحبه إلا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره ان كما يكره أن يقدس في النار ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بدليل شرط آخر من شروط لا إله إلا الله وهو المحبة سأل عنه بقوله ما دليل اشتراط المحبة من كتاب والسنة وأجاب عنه بذكر دليلين أحدهما من القرآن والآخر من السنة فأما دليل القرآن فهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فآخرها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ووجه دلالة الآية على المقصود في قوله تعالى ويحبونه فإنهم يحبون الله سبحانه وتعالى الذي يعبدونه وهذا اشتراط وهذا دليل اشتراط كون المحبة من شروط لا إله إلا الله وأما الحديث فهو حديث أنس في الصحيحين وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وهذا ظاهر في اشتراط المحبه لان العبد لا يجد حلاوه الايمان حتى يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما نعم السلام عليكم سؤال ما دليل مواله لله والمعاداة لاجله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 إلى آخر الآيات وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم اولياء إن استحبوا الكفر عن الإيمان الآيتين وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم ميا إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى اشتراط المحبة من الكتاب والسنة ذكر سؤالا آخر مناسبا لها وهو السؤال ما دليل الموالاه لله والمعاداه لأجله لان مما يندرج تحت محبه الله عز وجل كون الولاء له والمعاداه لاجله فهي تابعه لاصل المحبه فان الموالاه تشتمل على المحبه كما ان المعاداه تشتمل على ضدها وان كانت الموالاه تزيد عن المحبه باقترانها بالنصره كما ان المعاداه يزيد على البغض باقترانه بالنفرة، فالموالات هي المحبة والنصرة، والمعادات هي البغض والنفرة، ففيهما معنى زائد عن المحبة، لكنه متعلق بها. فإذا التعلق أتبع المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال بالسؤال السابق. فإن العبد الصادق في محبة الله يجب أن يكون ولاؤه لله ومعاداته لأجله والموالاة لله هي موالاة من أحب الله سبحانه وتعالى والمعادات لأجله هي معادات من عاداه الله سبحانه وتعالى والذين أحبهم الله عز وجل هم رسوله والمؤمنون والذين عادهم الله عز وجل هم الكفرة المبطلون فيجب على العبد أن يكون ولاؤه لمن والى الله وعداؤه لمن عاد الله وهذا أصل المستفيض ذكر العلامة حمد بن عتيق في بيان النجاه والفكاك أنه لا يوجد بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في القرآن الكريم شيء وردت فيه آيات كثيرة مثل الولاء والبراء وهذا دليل على تعظيم هذا الأصل وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة من الكتاب الكريم على ذلك منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى الآية فإن هذه الآية تضمنت بيان حرمه اتخاذ أعداء الله عز وجل أولياء ثم تضمنت ثانيا بيان أن هؤلاء ولاؤهم بعضهم لبعض ثم بين ثالثا ان من تولى اولئك من اليهود والنصارى فانه منهم والتولي لفظ موضوع في السياق في التصرف القراني للدلاله على وجود الميل والرضا القلبي المقتضي لمحبه دينهم ولاجل هذا فرق علماء الدعوه رحمهم الله تعالى بين الولاء والتولي فجعلوا الولاء اصلا كليا دالا على المحبه والنصره على درجات منه ما هو كفر اكبر ومنه ما ليس كذلك وجعلوا التولي مخصوصا بالكفر الاكبر لان تصرف القران وضع فيه هذا اللفظ اي لفظ التولي للدلاله على وجود ميل قلبي وارضوا بدين الكافرين وعلماء الدعوه راوا الفرق القراني ولم ياخذوا بالاصل اللغوي فان الولاء والتولي باعتبار ما اخذهم اللغوي واحد ولكن باعتبار التصرف القراني خص التولي بما استمل على ميل ورضا قلبي بدين الكافرين وجعل الولاء اعم منه فربما اشتمل على ذلك وربما لم يستمل فإذا سئلت هل بين الولاء والتولي فرق فالجواب باعتبار السياق القراني فيه فرق دون المعنى اللغوي هذا الصحيح أنه باعتبار التصرف القراني فإن بينهما فرق لا باعتبار اللغة فمن سوى بينهما باعتبار اللغة ثم سوى بينهما باعتبار المعتقد فإنه قد خالف مقتضى السياق القرآني ومن سواهما لغة وفرق بينهما باعتبار التصرف القرآني كاد فعله هو الموافق للدليل وهذا هو فعل علماء الدعوة الإصلاحية فمن استدرك عليهم فهو المستدرك عليه لأنه لم يفهم تصرف السياق القرآني وتصرف السياق القراني له اسرار ادركها اهل العلم في بها وربما لم يعبروا عنها فمن لا يعي مداركهم ربما اعترض عليهم لخفاء المدرك الذي اناطوه به عنده وظهوره عندهم فهذا موجود في جمله من المسائل مر في الدروس ذكر ذكر طرف منها ثم اورد بعد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فنهى الله عز وجل عن موالاتهم إذا جعلوا الكفر محبوبا مقدما على الإيمان وإن كانوا إخوانا أو آباءا والنهي للتحريم كما هو أصله ثم جاءت آية مجالات الأخيرة لا تدعوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله إلى آخرها. إلى آخرها فصلا في هذا لأن الله عز وجل قال فيها من حد الله ورسوله واختير لفظ الحد للدلالة على المعاداه لبيان وقوع المنافرة الكاملة فإن معنى الآية أن المؤمنين بالله ورسوله في حد والكافرين بالله ورسوله في حد فلإظهار المنافرة الواقعة بين الفريقين اختير هذا اللفظ دون غيره في الآية ثم ختم المصنف بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وهذا أيضا نظير الآية المتقدمة من النهي عن اتخاذ أعداء الله سبحانه وتعالى أولياء والنهي للتحريم والولاء للكافرين والمؤمنين والبراء من الكافرين والمؤمنين له درجات فإن المؤمن قد يتلبس ببدعة أو كبيرة فيبرأ الإنسان منه بحسب ما تلبس به كما أن الكافر قد يكون عنده معنى هو في الصورة الظاهرة موجب للمحبة لكنه لا يقتضي الموالاه الكافرة كمن يتزوج كتابية من يهودية أو نصرانية من المؤمنين فإن الزوج يحب زوجته بمقتضى الفطرة وهذا الحب إنما هو حب جبلي مرده إلى الطبع وليس مبنيا على الشرع ومن خلط بين هذه الأنواع نشا عنده ارتباك في هذا الباب وهذا الباب احد الابواب التي دخل منها الخلل والدخل في هذه العصور الاخيره والناس فيه بين طرفي نقيض فاخرون يدعون الى الانبطاح واخرون يدعون الى الانتطاح وكلا الطائفتين بمنأ عن دلائل الكتاب والسنه فتجد ان من اهل الانبطاح من يفتي بجواز التسمي باسماء المشركين والمشاركة في أعيادهم ما لم تكن دينية والدعوة إلى التعايش السلمي والتبادل الثقافي وتجد أيضا من المناطحين من يحرم أشياء ادنى الله سبحانه وتعالى بها من وجوه المعاملة مع الكافرين وهذا الباب كما ذكرت لكم باب ضلت فيه أفهام وزلت به أقدام فينبغي أن يحتاط الإنسان لنفسه من ذلك والحامل على الاحتياط هو حفظ الدين لا خوف السلاطين فإن السلطان يموت وأنت سابقه أو لاحقه ثم تنقلبان إلى الله سبحانه وتعالى فإذا رقعت دينك بمداهنته أو منافرته بغير وجه حق فإن ذلك لا يفعك عند الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يرعى الإنسان حق الله عز وجل وأن يدور معه ومن دار مع أمل الله عز وجل مبتغي الرضا رضي الله سبحانه وتعالى عنه واستغنى عن رضا الناس ومن دار مع مرادات الناس حكاما أو محكومين في هذا البلاء في هذا الباب فإنه لا ينفعه هؤلاء ولا هؤلاء وطالب العلم الذي تشكل عليه هذه المسائل يرجع إلى العلماء الراسخين ويلتزم بما قالوا فإنهم عن علم كامل نطقوا وببصر نافذ سكتوا كما صح عن عمر بن عبد العزيز فإذا تكلموا فتكلم بكلامهم وإذا أمسكوا فأمسك كما أمسكوا فإن في ذلك النجاة فإن العلم ليس بالكلام ولكن العلم كما يكون بالكلام يكون بالإمساك عن الكلام فإن من العلم ترك السكوت كما قال بعض السلف ترك الكلام كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى وليس العالم هو الذي يتكلم في كل مساله بل كما قال ابن مسعود فيما صح عنه عند الدارمي وغيره من أفت الناس في كل شيء فهو مجنون وليس بيان الفتوى الشرعيه كالبيان السياسي او الاقتصادي او الثقافي بل بيان الفتوى الشرعيه توقيع عن الله سبحانه وتعالى ومن عظم عنده هذا الامر امسك لسانه وكان اهل العلم يكرهون أن يكون صاحب العلم متكلبا لأن من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه زالت عنه هيبة العلم وصولته وسلطانه نعم السلام عليكم سؤال ما دليل شهادة أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم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 وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله وغيرها من الآيات لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالشطر الأول من الشهادتين وهو شهادة أن لا إله إلا الله اتبعه بما يتعلق بالشطر الثاني وهو الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فأورد سؤالا فيه ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله وذكر رحمه الله تعالى ايات تدل على الشهاده له صلى الله عليه وسلم بالرساله اذ قال الله عز وجل في الايه الاولى اذ بعث فيهم رسولا وقال في الايه الثانيه لقد جاءكم رسول وقال في الايه الثالثه والله يعلم انك لرسوله ومتعلق الشهاده لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الرساله كما ان متعلق الشهاده لله عز وجل هو التوحيد فعندما نقول لا إله إلا الله نثبت بذلك التوحيد لله وعندما نقول نشهد أن محمد رسول الله نثبت بذلك الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سلام الله عليه. سؤال ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والتصديق الجازم من صميم قلب المواطئ لقول اللسان بأن محمد عبده ورسوله إلى كافة الناس جنسهم وجنهم شاهد مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال وحرم من حرام والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء عما نهى عنه واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته هي معصية الله لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك وفي هذا الباب مسائل ستاتي إن شاء الله لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل شهاده أن محمد رسول الله تبعوا بسؤال عن معنى هذه الشهادة فقال ما معنى شهادة أن محمد رسول الله وأجاب رحمه الله تعالى بجواب لا يتضمن جمعا لأن حقائق الأشياء تبين بالجمع وإنما يحصل النفع بالجمع ولذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ولم يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم مطولاته لأن التطويل يذهب بالفائدة ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله هو إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم هو اثبات الرساله لمحمد صلى الله عليه وسلم ومقتضاها افراده دون غيره من الخلق بالطاعه افراده دون غيره من الخلق بالطاعه فان الله امر بطاعته وطاعه رسوله كما قال يا ابن العم اطيعوا الله واطيعوا الرسول فطاعه الله بالتوحيد وطاعة محمد صلى الله عليه وسلم بإثبات كونه رسولا في هذه الأمة وطاعته صلى الله عليه وسلم تشمل طاعته في نوعي الحكم وهما طاعته في الحكم الخبري ويكون ذلك بتصديق والآخر طاعته في الحكم الطلبي ويكون ذلك بامتثال الأمر والنهي امتثال الأمر والنهي هذا معنى الامتثال فيما امتثال الأمر بفعله وامتثال النهي ب... بتركه وجماع هاتين الطاعتين هو الذي أشار إليه إمام الدعوة بقوله, صل... بقوله رحمه الله تعالى في ثلاث اصول ومعنى شهادته أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن يعبد الله إلا بما شرع يعني بما شرع الله سبحانه وتعالى فان كلام الشيخ يرجع الى النوعين هذين طاعته صلى الله عليه وسلم في الحكم القبلي وطاعته في الحكم الطلبي وكلاهما ترجع الى اثبات الرساله له صلى الله عليه وسلم في هذه الامه نعم السلام عليكم سؤال ما شروط شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ جواب قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين شهادتين وأنهما متلازمتان فشروط الشهادة الأولى هي, شروط هي الشروط في الثانية كما أنها هي شروط, هي شروط في الأولى كما أنها هي شرط في الأولى هذا مطوع عندكم بين كوسين <تصفيق> كلكم كمان هي شرط في الأولى ما هي شروطه في الأولى أي نسخة دي معي كاتب الحاشة كاتب ايش طاء يعني ايش نسخة مطبوعة يعني هي نسخة خطية مع أنه يوجد نسخة المصنف مع أن الشيخ الذي نشر هذا اعتنى به لكن عنايته ناقصة إلى حد كبير مع أنه وجد نسخة بخط المصنف لكن مثل وجود هذه المثل كلها مضره بالنص من حيث بيانه لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم ختم بذكر سؤال يتعلق بشروط هذه الشهادة وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ وبين في جوابه عنها بأن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين فهما متلازمتان مختللتان لا تفصل إحداهما عن الأخرى ثم بين أن شروط الشهادة الأولى هي الشروط في الثانيه فشروط لا إله إلا الله هي شروط أن محمدا رسول الله وهذا من زيادات المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وإفاداتهم في باب المعتقد فإن أكثر المصنفين يذكرون في هذا الباب شروط لا إله إلا الله دون إلحاقها بشروط شهادة أن محمد رسول الله وقد أفاد رحمه الله تعالى أن الشروط المتقدمة في لا إله إلا الله هي الشروط المتأخرة الشروط اللازمة في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وذكرنا أن شروط لا إله إلا الله اجمعها قول القائل ايش ها هدي من هدي لمن للشيخ حافظ رحمه الله طيب علم يقين وإخلاص صدقك مع محبه وانقياد والقبول لها وزيد تامنها الكفران منك بما سوى سوى الإله من الأوثان هو الرحمن ما سوى الإله من الأوثان قد أولها المن سعد سعد بن حمد بن عتيق ومن الذي حدثني بها عنه هي اذكرنا الشيخ الباز ذكرها صح لكن ما ذكرته هذا سعد بن هكذا العلم يحفظ إذا ما حفظتم من حدثني كيف يحفظ العلم فهذا أنشدنا فلان قال أنشدنا فلان قال أنشدنا فلان هكذا يحفظ العلم أما هكذا يكتب الإنسان بدون حفظ العلم هذا هكذا يضيع العلم يا إخوان ومثل هذه المسائل اذا غمضت التي يذكرها المعلم في الدرس يرجع الطالب فيها إلى أقرانه يعني مثلا إذا فاتك أن تحفظ أو تكتب من حدثني بها تنظر من أقرانك وتكتب كذلك إذا فاتك شيء علم يقين إخلاص سقطت كلمة تبحث عن قرين لك وتنقلها منه هذه فائدة القرين فإن مثل هذه المسائل لا يسأل عنها المعلم لأن الإعادة ليست الواجب عليه. بل الواجب على المعيد لما كان هذا يوجد في نظام التعليم الإسلامي قبل النظام الأكاديمي فكان للدرس معيد يعيد مثل هذه الأشياء وحيث غاب الانسان يستعين بأقرانه فيسأل ماذا هذا البيت كذا من الذي حدث حتى تحصل المنفعة من الاقترام في العلم أما مجرد يحضر ثم سقطت كلمة لا يستعين بأحد من الحضور على إبعاقها هذا نقص في فهم المقارنة في العلم ومما اذكره ايضا فيما يتعلق بهذا من اخذ العلم الاخ الذي فاته المقطع الذي ذكرناه في في الدرس القادم الدرس الماضي من من الفقه لما قام وكلم بالجوال ورجع كيف يستدرك هذا كيف يستدرك من الشريط يجوز يعني في الشريط هنا جاز في الشريط يعني انا أجيزه اذا كان قدرا يسيرا وقد سالت عن هذا شيخ عبد الله بن عقيل فذكر انه يجيزه يعني ان الانسان يحق له ان يقول قراته بالحاق هذا الفوت من شيخه وعندي استبيحه اذا كان يسيرا اما يحضر اخر درس في بلوغ القاصد بمجرد اشرطه يقول انا قراته وحضرته كاملا على فلان قراءه لا لان العلم ليس فقط الاشرطه العلم تلقي له واما مجرد اشرطه هذا لا يكون اخذا للعلم وانما هو بمنزلتي الميتة عند الاضطراب طيب هل الشغل اليسير بمكالمة يقدح في كمال التلقي يخل بالرواية يعني يعني مثل أحد من الإخوان كان يصلي أنا ترى بالمناسبة احفظ موقف الإخوان كل واحد يهتم بنفسه أحد الإخوان كان يصلي لما قرأنا القصيدة. قصيده قصيدة اسمه الجرجاني في عزة العلم فهل يخل ذلك بمسموعه ولا ما يخل يخل ان ذهبت كلها الجواب انه ان كان يسيرا لم يخل بالمسموع وان كان كثيرا اخل به ان كان اشتغاله بشيء كثير يعني يجلس واحد يتنفل ويكلم بالجوال ويعمل اعمال كثيره